وَمَا جَعَلَ لَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَآءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 لا تركضوا ورجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين.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 يده لا يستكذرون عن عبادته ولا يستحسون يسبحون الليل والنهار لا يختون أم اتخذون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 وَمَن يَعْبُدْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهًا مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ فذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ شيء حي أ يؤمنون وجعلنا في الأرض رواشيا تمد لهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا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 كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوك بالشر والخير فتنا وإلينا ترجعون. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُوَ بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هَٰكَفِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُون وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 ولقد استهزأ برسول من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِلرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَلَا هُمْ مِنَّْا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الخالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مسّتهم نفحة من عذاب ربك لا يقول النّياويلنا لا يقول النّياويلنا كنا ظالمين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 ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغير وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون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 قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا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 قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ الْأَخْسَرِينَ ونجئناه ولوان إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافله وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَهْلَ مَتَائِ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إليهم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 إنهم كانوا قوم سوء إذ فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرص إذن نفشت فيه غنم القوم إذن فشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.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 فاستجابنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَوُ وَرَهْبَوُ وَيَدْعُونَنَا رَغْبَوُ وَرَهْبَوُ وَكَانُوا لَنَا خَوَشِيعِينَ والتي احصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب وهم من كل حدب يسلون وَقَتَرَبَ ربَّ الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ياويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين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 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِرَبِّي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَلَا يَعْصُونَ اللَّهَ مُتَعَمِّدِينَ وَلَا وَإِنْ أَدْرِيكَ أَقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِينَ عَلَّنَا فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبُّهُكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ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 من علقة ثم من علاقه ثم من علاقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء.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 من كان يظن أن لي ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع ثم يقطع فلينظر هل يذهب نكيده ما يغيض وكذلك أنزلناه آيات دينات.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 إِنَ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ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 أي يخرج منها من غم من أعيد فيها، أعيد فيها ودوقوا عذاب الحريق.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 وَمَن يُرِد فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ لِي شَيْئًا وَطَاهِر بَيْتِ يَلْقَاهُ وَالْقَائِمِينَ وَرُكْعَ السُّجُودِ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 في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير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 تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمّة جعلنا من سكّل يذكر رسم الله على ما رزقهم من ديمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا فله أسلم وبشر المخلصين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة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 فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُّ مِنْهَا وَأَقْعِمُ الْقَالِعَةَ وَالْمُعْتَرِ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَيْ يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا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 لهدمت صوامع وبيعوا وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكمنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمووا بالمعروف وأمووا بالمعروف ونأوا عن المنكر ولله عاقلة الأمور.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 فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعداه ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدا وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعبدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم الذي مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك هؤلاء كأصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ندين إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا ألقى الشيطان في أمي فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عميم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرضوا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد ولي علما الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لاذل الذين آمنوا إلى صراط مستقيم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 الذين كفه وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا الله لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَي يَمْضُونَهُ وَإِنَّ اللَّهَ الْعَلِيمُ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ ابْغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ الْعَفُوُّ غَفُورٌ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 إن الله بالناس لراو ف الرحم إن الله بالناس لراو وَهُوَ وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور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 ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم بيع وما للظالمين من نصير وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا أَبِينَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَوُوا الْكَرْهَ يَكَادُونَ يَصْحُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِيُكُم بِشَرِّ مِنْ ذَالِكُمْ أَنَّا أَنَّا وَعْدَهُ اللَّهُ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 وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ ضَعْفِ الطَّالِبِ وَالْمَقْلُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا كعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده